وَإِنَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ وَلَنُذِيقَنَّكُمْ عَذَابًا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 فختِلَ في فيِي الَّل وََّهَارِ وَماَا خَلَقَض اللههُ فيِي السَّمواتِ وَالأَْرضلَ آياتِ لِقَومِ يتَّقُون إِ الَّذينَ لَا يَرجونَ لِقَ أَنا وَرَضُ بِالحياتةِ الدُّنَا وَقُمَأَّ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ نَارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِآلَائِهِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ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 سِشَر وَاسْتَعْجَلَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُوا النَّذِيلَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ أَنَا فِي قُرْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون الحمد لله رب العالمين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 ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزل قوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض عَذِينَ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنَتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بدله قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ ثِلْقَاءِ إِلَى بَصِيرِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ إِنُّ شَأْنِي لا تلوته وَلَا ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله فَمَنْ أَظْلَمُ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح